في كل ما نرى تلكون في الورى وفي ضياء النهار في ظلمة السرى في كل ما نرى تلكون في الورى وفي ضياء النهار في ظلمة السرى من عالم بديع واما كم الصنيع من صنع ظارهم ان الكون قدرا في كل ما نرى في الكون في الورى وفي ضيئ النهار في ظلمة السرى صباحا سبحات مكم سبحات مكم في هدأة الليل في إطلالة البدر في الأسحاب والكون ساج وكور في دفقة النور في إغفاءة الطير في ومضة النجم يرنوحا لمن ألقا وفي أريج المنى والزهر والعتر جدير بك يا قلب أن تتفتح للجمال السمي والبهاء الجلي والألق الحي وفرحتاه يا قلبي فقد سرى سناء الله فملأ الكون هدى وطهر وفرحتاه يا قلبي وأنت ترفه يا من نحو الكنار في مهرجان كله ضراعة وتسبيح وخشوع وابتهاب وحمد وإخباد وفرحتاه يا قلبي وأنت تلهج بالتسبيح والذكر والماء يجري فراتا سائغا ألقا على حفاف زرابي سندس خضري والجو يعبق مسكاً أذكراً وندى ومسك ربك أزكى من شذى الزهر وفرحتاه يا قلبي لو سرت ممن بظل العرش قد نعمه نال الخلود على الإيمان والصبر على الأرائك يسقون الرحيق صفا ختامه المسك يا بشراه الضفر وفرحتاه يا قلبي إن دمعت في الدجاعين مهتاجة الوجد من حب ومن ذعري تنادي أحن لفردوس أفوز به تحت القناديل مع أطياره الخضر في كل ما نرى في الكون في الورى وفي ضي النهار في ظلمة السرى في كل ما نرى في الكون في الورى وفي ضيانها في ظلمة السرى في رفعات السماء في النجم في الذرى في الفجر في الضياء في البدر نورى في رفعات السماء في النجم في الذرى في الفجر في الضياء في البدر الورى من عالم بديع ومحكم الصنيع من صنع بارئ للخلق قد برا من عالم بديع ومحكم الصنيع من صنع بارئ للخنق قد برا فيا قلب تعش وطر وأنت تتهادى في ثما يشجد القدس ويا قلبي رفرف بجناحيك في غدير الإخبات وعوالم الهداية والضرع تحفُّك الملائكة وتضشاك الرحمة وتتنزل عليك السكينة وأنت تحيا في رحاب القرآن تضمخ بعبيره نفسك وترطب بآياته لسانك وتنير بضيائه عمرك سبح الله في الصباح الوليد واذرف الدمع في خشوع سعيد واعبد الله طارعا في ابتهال يستجب للدعاء رب الوجود كن مع الله كن مع الله فكرة والتزام وارق بالسعدة في جنال الخلود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس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 فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل ذابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر, المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون فإذا ما متجه الفكر في السماوات حيث انتشرت النجوم في الليل وإذا ما خشعت النفس من رهبة السكون الشامع فإنك سبحانك تشرق بوجهك الكريم من خلال هذه الآفاق وتمس بعظمتك النفس الخاشعة المؤمنة حينئذ تنير الآفاق المظلمة وتبتسم ويتحول السكون إلى نبرات مطربة تنبعث من كل صوت وحينئذ تتغنى النفس الخاشعة لتقول أنت أنت الله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 وإذا كان المتأمل على شاطئ البحر الخضم وأرسل الطرف بعيدا حيث تختلط زرقة السماء بزرقة الماء وحيث تنحدر شمس الأصيل رويدا رويدا كأنها الإبريز المسجور لتغيب في هذا المتسع الملح الأجاج وحيث تتهادى الفلك ذات الشراع الأبيض في حدود الأفق الملون بألوان الشفق كأنها طائر يسبح في النعيم إذاك يشعر المتأمل بعظمة واسعة دونها عظمة البحر الواسع وإذاك تقر العين باطمئنان الفلك الجاري على أديم الماء الممهد وفي رعاية الله الصمت حيث تكون مظهر العظمة وحيث تطمئن النفس لرؤية ما تطمئن إليه في منظر جميل إذاك يدق الفؤاد بدقات صداها في النفس انت الله لا اله الا الله لا اله لا اله الا لا اله الا وطلقت السفينة بعيدا بعيدا في البحر المجي وهبت الزوابع وتسابقت الرياح وكفهر وجه السماء وأبرق البرق وهزم الرعد وكانت ظلمات بعضها فوق بعض ولعبت بالسفينة الأمواج وأشرفت على الغرط وتربص بها الموت من كل حد وصوت إذاك إذ يشق ضياءك هذه الظلمات والمسالك وتحيط رأفتك بهذه الأخطار والمهالك وتصل بحبال نجداتك المكرمين اليائسين من تدك ابوه يردد القلب انت انت الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا لا اله الا الله <تصفيق> لا اله الا الله لا اله الا لا اله الا لا اله الا لا اله الا الله لا اله الا الله،, الله،, الله،, الله،, الله،, الله،, الله واذا ما اشتد السقم بمن احاطت به عنايه الاطباء وسهر الأوفياء ونام بين آمال المخلصين ودعوات المحبين ثم ضعفت حيلة الطبيب ولم ينفع وفاء الحبيب واستحال الرجاء إلى بلاء إذ تتجلى على عرش عظمتك والنواصي خاشعة والنفوس جازعة والأيدي راجفة والقلوب واجفة لتقول أنا قضيت ويقول الطبيب والقريب والحبيب لك الأمر أنت أنت الله اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ولك الحمد أن تقيام السماوات والأرض ولك الحمد أن ترب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصنت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأفرت وأسررت وأعلمت أنت إلهي لا إِلَّا إلا أنت اللهم لك الحمد من السماوات وملأ الأرض وما بينهما وملأ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 عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبد ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعبيك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم بعلمك الضيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والوضب وأسألك القصد في الفقر والغناء وأسألك معي من لا ينفذ وأسألك قمة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك بغض العيش بعد الموت وأسألك لثة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء لا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون حنانيك يا رب لقد لجأنا لبابك وجثونا في محرابك ومرغنا جباهنا على أعتابك ففي حماك نستنطر الظحمات وفي ملكوتك نهدهد القلوب التواقة للمغفرة ففي ظلال الهدى والضراعة والكنوت تفيض شؤون الأعين ندامةً وحسرةً وخوفاً ورجاء ومن اللياد بجنابك نستمد عزة الإيمان ونستاف عبير التقوى فلا نسجد لسواك ولا نلجأ إلا لسناك نشكو برحاء الشجم نستجديك كشف الإحام نسألك نفحات من الإيمان المتوهج تحيي بها رواقد الهمم